فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سينئة بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا